بوك تو كوس كمانت كوس ستة وستون ستة وستون امستوا تاسي سنة اكس ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد منا منو انا يا الخاص بي يا الخاص بي ما انا لا أجد مفتاحي انا لا أجد مفتاحي ما عيلي يا انا لا اجد تذكره سفري انا لا اجد تذكرت سفري سینو سینو انت كاف الخاص بك انت كا الخاص بك ليتسيت سوما فتم هل وجدت مفتاحك هل وجدت مفتاحك ليتسيت سوما سيدو كارد هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ تيمو تيمو هو هاء الخاص به هو هاء الخاص به تياتسا كوستا بطيان هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف؟ أين مفتاحه؟ تياد سا كس تسويدو كارتن؟ هل تعرف أين تذكرت سفره؟ هل تعرف أين تذكرت سفره؟ تما، تما هي، ها، الخاص بها هي، ها، الخاص بها قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها يا تا كريديت كارت اون كا kadunud وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه وقد ضاعت نحن نا الخاص بنا نحن نا الخاص بنا مي يوانعي سعنحيك جدنا مريض جدنا مريض مي يوانعي مع تربة جدتنا بعافية جدتنا بعافية تيه تيه أنتم،, انتم انتن كم كن الخاص بكم بكم انتم انتن كم كن يا اطفال Lapsed, kus on teie emme? Aine ummukum, ja atfal? Aine ummukum, ja atfal?